وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون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 ونبلوكم بالشر والخير فتنه و إ ل ي ن ا ترجعون و إ ذ ا رايك الذين كفروا ان يتخذونك إ ل ا هزوا اهذا الذي يذكر آ ل ه ت ك م وهم بذكر الرحمن هم كافرون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 وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفي بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم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 اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعتلون قالوا حرقوه وانصروا آ ل ه ت ك م ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم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 وكانوا لنا خاشعين والتي أ ح ص ن ت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آ ي ة للعالمين إ ن هذه أ م ت ك م أم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 وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع إ ل ى حين قل ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون